مع سوره يوسف نسال الله العفه والنجاه والظفر آمين قال الله تعالى على لسان يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تياسوا من روح الله انه لا يياس من روح الله الا القوم الكافرون قال لهم ابوهم يا ابنائي اذهب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 ومناسبة هذه الآية الكريمة أنه لما أخبر يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بنيه أن علمه فوق علمهم أتبعه استئنافا ما يدل عليه فقال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأقه أي قال يعقوب عليه السلام لأبنائه يا بني اذهبوا إلى مصر فاجتهدوا في التماس يوسف وأخيه وتعرفوا خبرهما ولا تيأسوا من روح الله أي ولا تقنطوا من فرج الله ومن رحمته بعباده وأنه سيروح عنا ما نحن فيه من الكرب والشده والضيق والحزن إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون أي إنه لا يطمط من فرج الله ويقطع رجاءه من رحمته إلا القوم الذين يجحدون قدرته ويستبعدون رحمته وهذا بمعنى لا تيأس من الضفر بيوسف معتلين بطول مدة البعد التي يبعد معها اللقاء عادة قال الله تعالى فلما دخلوا عليه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 حقيرة زهيدة فكل لنا كيلا وافية كما كنت تكير لنا من قبل وتصدق علينا بزيادة على ذلك أو بالتغاضي عن بضاعتنا الحقيره إن الله يجاز المتصدقين بأحسن الجزاء. وتاملوا إخوان هنا فلما دخلوا وهنا فيه حذفا واختصار ومن البلاغ الاختصار أي فذهبوا من الشام إلى مصر ووصلوا عنده فلما دخلوا عليه وفي هذه الآية الكريمة يعني مزجاء أي قليلة رديئة مردودة مدفوعة غير مقولة من الإزجاء وهو الطرد والسوق والدفع، فزجا هذا الفعل زجا يدل على يعني دفع الشيء باليد. وأما فلما دخلوا عليه قالوا يا ايها العزيز مسنا أي أصابنا والمس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى وأصل مسس يدل على جس الشيء باليد وفيه إشارة إلى أن الفقر قد أثر فيهم غاية التأثير وأن القحط هذاهم غاية الأذية وتأمل هذه الطريقة في ذلهم عند يوسف لأنهم قد ظلموا ولا بد أن نستذكر شؤم المعصية وأنك لن تصاب بمؤذن إلا بذنب فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز تأمل حينما ألقي في الجب الان يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر منعوه عن الطعام منعوه عن الشراب وضعوه في الجب لكن هم الآن يطلبون منهم مسنا وأهلنا الضر إذن تفسير الآية مع الاختصار أي فرجع إخوة يوسف إلى مصر فلما دخلوا على يوسف قال له يا ايها العزيز أصابنا وأهلنا الجوع والحاجة والشده بسبب القحط وقلة الطعام وجئنا ببضاعة مزجح أي واتينا بثمن رديء قليل لشراء الطعام فأوفلنا الكيل أي فأوفنا كيل الطعام ولا تنقص وتصدق علينا أي وتفضل علينا وتسامح بما بين الثمن الجيد الطعام والثمن القديم الذي قدمناه لشرائه ولا تنقصنا من الطعام بسبب ذلك ثم عللوا طلبهم بقولهم إن الله يجزي المتصدقين أي إن الله يثيب في الدنيا والآفرة المتفضلين بأموالهم على المحتاجين إذن هكذا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 قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهل لا يعص الله إلا جاهل أي قال يوسف لاخوته هل تبترون ما فعلتم بيوسف وأخيه من الأذى حال جهلكم بمقدار ما ارتكبتم ما فعلتم وتأمل هنا قد يقول قائل يعني ما الذي فعلوه بأخيه أخوه لما صار فردا وذهب شقيقه صار مستضعفا عند هؤلاء البقية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 قد تفضل الله علينا بالخلاص مما كنا فيه وبرفع القدر فيوسف قد رفع الله قدره إنه من يتق الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصبر على البلاء فإن عمله من الإحسان والله لا يضيع أجر المحسنين بل يحفظه سبحانه وتعالى وتأمل هنا في هذه المفاجأة. قالوا أإنك لا أنت يوسف. يعني تأمل هنا أنهم نمزم. أي قال اخوه يوسف له أإنك لا أخونا يوسف. قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا. أي قال يوسف لاخوته نعم أنا يوسف وهذا أخي الشقيق قد من الله علينا بالاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة. والتمكين في الدنيا ثم علل ذلك بما هو مختصر لهذه القصة بل هو العبرة من القصة إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين أي إنه من يتق الله فيمتثل ما امر به ويجتنب ما نهى عنه ويصبر على الطاعات وعن المعاصي وعلى المصائب فإن الله لا يبطل ثواب إحسانه ولا ثواب كل من أحسن يعني هذا العمل من الإحسان والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا قالت الله لقد اثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال له إخوته معتذرين عما صنعوا به تالله لقد فضلك الله علينا بما اعطاك من صفات الكمال ولقد كنا فيما صنعنا بك مسيئين ظالمين اثرك اي فضلك و اصل اثر تقديم الشيء و هذه الايه ان يوسف عليه السلام لما ذكر لاخوته ان الله تعالى من عليه وأنه من يتق المعاصر ويصبر على اذى الناس ويتق الله بفعل الطاعة فإن الله لا يضيعه صدقوه واعترفوا له بالفضل والمزيق قالوا تالله لقد اثرك الله علينا أي قال إخوة يوسف مقسمين له تالله لقد فضلك الله علينا بالعلم والحلم وحسن الخلق والخلق والملك وإن كنا لخاطئين أي وما, وما كنا فيما فعلنا بك إلا مذنبين مخطئين في حقك بل مخطئين في حق الوالد وفي حق الأخ الشقيق وفي حق الله سبحانه وتعالى قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين فقبل يوسف اعتذارهم وقال لا لوم عليكم اليوم لا لوم عليكم اليوم يقتضي عقابكم ولا توبيخ أسأل الله أن يغفر لكم وهو سبحانه أرحم الراحم قال لا تثريب أي لا تعير ولا توبيخ ولا تأنيب وأصل التثريب يدل على اللوم قال لا تثريب عليكم اليوم أي قال يوسف لإخوته لا تعير عليكم ولا توبيخ بما صنعتم ولا افساد لما بيننا من الأخوة بعد اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين أي دعا يوسف لاخوته فقال يستر الله لكم ذنوبكم ويتجاوز عن مؤاخذتكم بها وهو أرحم الراحمين لمن تاب واناب وبادر الى طاعه الله سبحانه وتعالى اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا واتوني باهلكم اجمعين باطاه قميصه لما اعلموه بما آل اليه بصر أبي وقال اذهبوا بقميص هذا فاطرهوه على وجه أبي يعود له بصره واحضروا إلي اهليكم كلهم احضروا إلي اهليكم كلهم إذن هكذا لم يذهب يوسف بنفسه لأجل خدمة الرعية وإحقاق العدل والإحسان فهذا ملمح المهم على أن من تولى أمر الناس عليه أن يعمل بطاعه الله سبحانه وتعالى فيهم وان لا يقصر فيهم كما أنه لا يقصر في حق أبويه اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه أبي يأت بصير أي قال يوسف لاخوته اذهبوا بقميص هذا فالقوه على وجه أبي يعقوب يصر مبصرا بعد العمى واتوني بأهلكم أجمعين أي وجيئوني بجميع أهل أهلكم بني عقب وهذا من كرمه وإحسانه للجميع ولذلك الفريم وصاحب اليد البيضاء لا تصيبه مخمصة أبدا ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفند ولما خرجت القافلة من من مصر وفارقت العامره منها قال يعقوب لابنائه ولمن عنده في أرضه اني لأشم رائحة رائحه يوسف لولا انكم تجهلونني وتنسبونني إلى الخرف بقولكم هذا شيخ خرف يقول ما لا يعلم ولكن الانسان حينما يحسن ظنه بالله فربنا جل جلاله كريم يعطي عبده فوق ما يؤمل ولما فصلت العير قال أبوهم إني لاجد ريح يوسف أي ولما خرجت قافله بني يعقوب من مصر إلى الشام قال يعقوب عليه السلام لمن حضر عنده إني لاشم رائحة ابني يوسف لولا أن تفندهم أي لولا أن تنسبوني إلى الهرم وضعف العقل والخرف لتحققتم ذلك و قالوا تالله إِنَّكَ لَتِي ضلالك القديم قال من عنده من ولده والله انك لا تزال في توهمك السابق بشان منزله يوسف عندك و امكانيه رؤيته ثانيه طبعا هم في المختصر في التفسير هكذا قالوا لكن نقول قال الحاضرون ليعقوب والله إنك لفي خطائك الذي كنت عليه قديما قد ذهبت عن العلم بحقيقة أمر يوسف ومن أجل ذلك تطمع في رجوعه إليك من فوائد الآيات اولا عظم معرفة يعقوب بالله حيث لم يتغير حسن ظنه رغم توالي المصائب ومروء رؤس من خلق المعتذر الصادق أن يطلب التوبة من الله ويعترف على نفسه ويطلب الصفح ممن تضرر منه بالتقوى والصبر تنال أعظم الدرجات في الدنيا والآخرة قبول اعتذار المسيء وترك الانتقام خاصة عند التمكن منه وترك تأنيبه على ما سلف منه هكذا ذكر الأخوة في هذا الكتاب الجليل المختصر في التفسير وبالإمكان يعني أن نضيف بعض الفوائد نقول اولا خاطب يعقوب أبنائه بوصف البنوة ترقيقا لهم مستلطفا بهم ليكون هذا أبعث إلى الامتثال ولحن في زمن قد تغير فيه الأبناء كثيرا فصرنا بأمس الحاجة إلى التلطف بهم نسأل الله العافية والسلام ثانيا أراد يوسف تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله وحثهم على التقوى والتخلق والصبر هكذا قال يوسف حينما ذكر لهم إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين اعتبار ان التقوى والصبر من الإحسان هو ان المحسن يجازيه الله تعالى على إحسانه إذن أراد يوسف تعليمهم وسائل التعرض إلى نعم الله بالتقوى والصبر والحسان وأراد حثهم على التقوى وأراد حثهم على الصبر وعلى كل مؤمن أن يغتنم الفرصة لوعظ عباد الله لا سيما فرصة تأثر السام لأن الدعوة إلى الله واجب الجميع ثالثا كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر وأن عاقبة المتقين أحسن العواقب رابعا نتعلم من صفح يوسف أن نغفر لمن يسيء علينا ونحسن إليه والإنسان إذا فعل هذا فإن الله يسبغ عليه النعم والخيرات في هذه الدنيا كما أوسع الله على يوسف وإذا فعل الإنسان هذا نال السعادة يقول الشافعي لما تركت العداوات أرحت نفسي وأرحت الآخرين خامسا لم تصاب بمؤذن إلا بذنب وتأمل ذل إخوة يوسف يوم قالوا وتصدق علينا إذن أخي الكريم أعرف شؤم الزلل واجتنب مواقع الخطر سادسا من ظلم على أعظم نجوه ثم صبر واحتسب وأحسن في عبادة ربه عوضه الله النصر والصفر كما حصل ليوسف ولذا في يوسف جميع المواطن كان قلبه مع الله وفي هذه القصة في صبر يوسف صبر اضطراري حينما القاه اخوته في الجب وصبر اختياري حينما صبر على مراودة امرأة العزيز وكل واحد منا الآن تمر به المراودات عن طريق الهواتف وغيرها وفي الشوارع وغيرها بل صار الحرام يعني يوصل إلى البيوت عياذا بالله تعالى كما توصل طلبيه الطعام فالذي يصبر على الحرام له منزلة كبيره عند الله تعالى إذن في صبر يوسف صبر ابطراري وصبر اختياري ثم كمله بعدله وإحسانه لقضعية حين تولى الخزائن نسال الله تعالى أن يفتح لنا من خزائن رحمه اللهم ارحم أمة الإسلام اللهم اهد الشباب واهد النساء واهد أمة الإسلام أجمعين هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته